طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا به عزدين وذل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصوارم